118. فلقتحم العقبة 119. وما أدراك ما العقبة 110. فك رقبة 111. أو إطعام في 119. وكان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 110. أولئك أصحاب الميمنة 111. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.